لَن نَدْعُ مَن دُونِي إِلَهًا لَقَد قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِي آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَنَزَلْتُمُ الْمَوْمَ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ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 وَنُقلَّبم ذةَ المين وَذا تَ الشمَالِ وَكَلْبُم باسِط ذِرعي وَكَلبُهمم باسِةٌ ذِراعي وكلبهم بالِالوصدَ لَ الطَّلَعْتَ عَلَم لََّيتَ مِنُم فَارَ وَلَمُ لِئْتَ مِنم رعب وَوكَذَلِكَ بَثنَاهُم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 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرًا نَّبِكُمْ أَحَدٌ إِنْ هُمْ إِلَّا يَضَرُّونَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَم لِعلملَمُوا أََّ وَعددَ اللَّ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذَتَنَازَعُونَ بَيلََهُمْ أَمرَهُم فَقالُ بنُوا عَلَم بُنْيَانَا فَقالُ بَنُوا عَلَم بُنْيَانَ الرَّبُّم أَلَمُ بِمْ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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجاه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع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 لهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا لباسا دسوا واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كِلْلتَنْجََّتَينِ آتَتأُكُه وَلَمْ تَظلِم مِنْهُ شَيْئَا وَفَجَرْن خِلَ لَهُ مَا نَغَرَ وَكَان لَ تَمَرُ فَقَالَ لِصاحِبِه وَهُو يُحاوِروا أَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَا لَ وَعَُّ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبي ذا ذي أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تذرور رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا طَيْرًا عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ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 ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون المضلين عضدا ويوم يقولون ندعو شركاءا الذي رزقمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبون لهم وجعلنا بينهم وبقا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 فلمّا بلغ مجمع بيني ما نسيا حوتا وما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب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 فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ياخذ كل سفينه نصب وام الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا فرَدن أي يُ بَدِلَهُماَا رَبّ مَا خَيرًا مِنْ زَكاء خَيْرًا مِن مزَكتَ وَأَقَرَبَ رُحمَا وَأَمَّ الجدار فَكَانَ لِغُولامَنتيمَْن فِي المدينينَ وَكان تَحتوا كَزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُ مَا صالحَا بَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْلِغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ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 حَتَّى إِذَا جَعَلُونَا نَارًا قَالَ آتُونِي قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْقِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ربي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 فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جنن بما كفروا واتخذوا واتخذوا اياتي ورسلي هزءا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها ألا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أنما إلهكم, أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا